الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعمروا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذرهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقي الذين كفروا ضرب الرقاب حتى اذا اثخنتمهم حتى اذا اثخنتمهم فشدوا وثاق فان من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 إن تنصر الله يوم